شبكة الحكمة, الحكمة والأثر, والأثر الشبكة, الشبكة العلمية لأهل بلد الحديث بلد والأثر ببلاد, ببلاد سودان, سودان تقدم مدينة الحمد لله ربك الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمسلين أبينا محمد على آله وأصحابه الطيبين وطهيرين ومن تبعهم بحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توقفنا في الكلام على فصل في الإيمان وذكرنا الخلاف الواقع بين الطوائف والخرق في تغريف الإيمان وفي المسمى وانقطع فينا الكلام في الحديث عن مرجأة الفقهاء بس فذكرنا قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم طولا وعمل واعتقال يزيد بالطاعة ويلبص بالمعصية وذكرنا أن الإيمان عند الجهنية هو التصليق والإقرار فقط وذكرنا أن هذا هو الذي انتصر له أبو الحسن الأشعر يرحمه الله وذكرنا أيضا أن الكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط وأنهم أول من قالوا بهذا القول ولم يقل هذا أحد قبله ثم ذكرنا أن مرجئة الفقهاء أو فقهاء المرجئة كما يسميهم شيء الإسلام بن ذيمي رحمه الله يقولون الإيمان قول واعتقاد يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب والعمل ليس داخلا في الإيمان العمل عندهم ليس داخلا في الإيمان وهذه هي أول فرقة من فرق المرجئ ظهرت فإن ترتيب فرق الإرجاء أولهم مرجئة الفقهاء ظهورا وقد ظهرت هذه الفرقة في أواخر عهد الصحابة رضوان الله عليهم ثم جاء بعدهم الكرامية أتباع محمد ابن كرام ثم ظهر بعد ذلك بدعة الجمية في الإيمان وقولهم أفحش وأشد وأخطر قول قيل في باب الإيمان كله ورهادة ذكرنا فيما سبق عن إيمان أحمد وعن النقع وعن الأوزار وعن غيرهم أنهم كفروا الجميع الذين قروا الإيمان هو المعرف بالقلب ثقر لأن معنى هذا أن من عرف بقلبه ولم يعمل بجواريخه مؤمن كامل لإيمان وهم يقولون ذلك يقولون إذا كان مقرا بقلبه ولم يفعل شيئا من أعمال الإسلام أبدا فإنه مؤمن فهذا لا يستقيم لا يستقيم مع ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أخبر أن أهل الكتاب يعرفون الإسلام والإيمان الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناء هل معرفتهم هذه كانت إيمانا؟ هل معرفتهم هذه؟ كانت إيمانا لم تكن إيمانا ولم يسميهم الله عز وجل مؤمنين في الكتاب أبدا لم يسمي الله دعال أهل الكتاب مؤمنين بل فرعون قال عنه موسى عليه الصلاة والسلام مخاطبا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوغا فموسى عليه الصلاة والسلام رسول صادق يقول لفرعون يا فرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض هل قول موسى لفرعون لقد علمت هذا صدق أم كذف صدق ولا شك إذن هل كان فرعون يعلم أن ما جاء به موسى منزب من لعند رب العالمين كان فرعون يعلم ذلك ويعرف ذلك إذن فرعون على قول الجه مؤمن أم كافر مؤمن. لأن الإيمان عندهم معرف وفرعون كان يعرف بل قال الله عز وجل في كتابه وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتِيقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ لما ذكر الله تعالى فرعون ومنأه قال وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتِيقَنَتَهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا إذن كان لديهم يقين في قلوبهم بأن ما جاء به موسى حق أم ليس لديهم يقين؟ لديهم يقين كان فرعون على يقين بأن ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام هو دين الله الحق وكان فرعون على يقين بأن موسى عليه الصلاة والسلام لا يكذب على ربه لكن هل هذا اليقين نفع فرعون شيئا عند رب العالمين لا نفعه شيء. إذن المعرفة فقط لا تغني في الإيمان ولا تنفع المعرف فقط لا تمثل وفصلنا الرج على هؤلاء فيما سبق بقي لنا كلام على مرجأة الفقهاء وهي أول طوائف المرجأة كما ذكرت قبل قليل وظهرت هذه الفقة في أواخر عهد الصحابة وأوائل, وأوائل عهد التابعين مرجأة الفقهاء يقولون الإيمان قولا باللسان واعتقادا بالقلب قول باللسان اذا قال ائنه الا الله من لسانه واعتقد هذا مؤمن كاملا بما جيد هذا. طيب أين ذوقفنا إذا جيد طيب إذا نقول انتهينا من هذا البيت وذكرنا عقائد الثرف المرجأ فيما سر إذا ننتقل للبيت الذي بعبه قال ونحن في إيماننا نستثني ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني نحن يقصد أهل السنة ويقصد به مالك وأحمد والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وسفيان بن حيينة وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي وعامر الشعب وقتاذة وغيرهم هؤلاء أئمة السنة وعلماء الأمة ومحدثوها قالوا نحن في إيماننا نستثني مسألة الاستثناء في الإيمان من المسائل التي وقع فيها المزاع بين اهل الحق وبين اهل البدع المرجى قالوا نأمن لا نستثني في ايماننا قالوا نأمر الواحد مننا يقول مؤمن ولا يستثني اهل السنة يستثنون المصنف قال نأمر في ايماننا يستثني اي يقول الواحد من اهل السنة انا مؤمن ان شاء الله يقول انا مؤمن إن شاء الله هذا معنى قوله نحن في إيماننا نستثني نستثني أي ندخر المشيئة فقل أنا مؤمن إن شاء الله بينما المرجئ لا يجوزون الاستثناء في الإيمان يقولون لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله وإنما يقول أنا مؤمن فقط وذلك لأن المرجئ عندهم الإيمان شيء واحد طبع واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله وهذا الفهم الخاطئ هو أصل الخلاف في الايمان أصل الخلاف في الإيمان بين الطوائف كلها في هذه القضية الخوارف لما ظلوا ظلوا بسبب هذا والمرجأ لما ظلوا ظلوا بسبب هذا جعل شيئا واحد إما أن يذهب كله وإما أن يبقى كله الخوارف قال لدينا نصوص تدل على أن بعض الإيمان يذهب وإذا ذهب بعض الإيمان ذهب كله لهذا قالوا الخوارج قالوا مرتكب الكبيرة كافة قالوا مرتكب الكبيرة كافة لأنه حينما يزمي يذهب وعب إيمانه أم يزيد يذهب وعب إيمانه قال إذا خرج من الملة أولا الخوارج المرجع عكس القضية عليهم قالوا إذا كانت إذا كانت المعاصي تؤثر في الإيمان ويذهب بعض الإيمان بذهابه يؤدي بنا إلى قول الخوارج إذن نقول الأعمال لا علاقة لها بالإيمان فيزني ويسرق ويشرب الخمر وهو في أعلى درجات الإيمان لهذا قال, قال, قال هؤلاء المرجئة قال من الممكن أن يوجد شخص في قلبه من الإيمان مثل ما سي قلب أبي بكر وعمر وهو لا يسجد لله سجدا ولا يصوم رمضان ويزني بأمه وأخته ويشرب الخمر في نهار رمضان قال الوضع مع ذلك كامل الإيمان هل هذا متصور؟ هذا غير متصور هذا لا يمكن لماذا قالوا هذا؟ فرارا من قول الخوارج هم يتفقون مع الخوارج المرجع والخوارج يتفقون في أن الإيمان شيء واحد لا يتبع معي يا خوارج على أن الإيمان شيء واحد لا يتبع الخوارج قالوا إذا ذهب وعظ الإيمان ذهب كله وبالتالي إذا عصى خرج من الملك المرجع يقولون أيضا الإيمان شيء واحد وإذا ذهب بعظه ذهب كله يقولوا اللهم إن الإيمان هو فقط ما في القلب الأعمال لا علاقة لها بهذا الإيمان وبالتالي قالوا لا بنستثني في إيماننا لأن الاستثناء في الإيمان شك قالوا لا نستثني في إيماننا لأن الاستثناء في الإيمان شك فيقول الوحين nope أنا مؤمن لا يقول إن شاء الله قل لأنني لو قلت إن شاء الله فمعناه أنني شاك في إيمانه والشك في الإيمان كفر بينما أئمة أهل السنة والجماعة كانوا يستثنون في إيمانه كان الواحد منهم يقول أنا مؤمن إن شاء الله وليس هذا الاستثناء شكّل ليس هذا الاستثناء في الإيمان شكّل بل الإنسان يستثني في الإيمان في عدة مواضع منها أن يستفهي لأنه لا يعظم ما يعرض له قبل الموت فقل أنا مؤمن إن شاء الله أي أرجو أن أموت على هذا الإيمان لأنك لا تضمن أن تموت مؤمنا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى حتما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فهم حينما يقولون أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري كما تقول أنا سأسافر إلى بلد كذا إن شاء الله لماذا تقول إن شاء الله لأنك لا تدري هل ستسافر أم لا معي قالوا فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله ثانيا قالوا يستثني لأنه لا يعلم هل تقبل الله منه أم لا إيمانه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أي إن قبل الله إيمانك وشاء قبول إيماني فأنا مؤمن إنما يتقبل الله من المتقين ليس كل من قال مؤمن فهو مؤمن قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم فهذه مواضع يستثني فيها الإنسان حينما يقول أنا مؤمن إن شاء الله بينما لا يستثني في حالة واحدة في حال الدخول إلى الإسلام والإيمان لا يجوز الاستثناء يعني شخص كافر ليس بمسلم قالوا له آمن آمن فقال أنا مؤمن وإن شاء الله هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لأنه علق دخوله في الإسلام بالمشيئة وهذا لا يصح لابد أن يجزم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو يقول آمنت بالله آمنت بالله عند ذلك صير مسلما اليهودي إذا أراد أن يدخل في الإسلام قالوا لو أسلم قال أسلم إن شاء الله هل يقبل؟ لا يقبل لابد أن يدخل في الإسلام بيقين وبلفظ صريح ولهذا رجح الشيخ لسام ديمة رحمه الله وجماعة من أهل العلم أن الراجح في مسألة الاستثناء في الإيمان هذه أنه يجوز الاستثناء ويجوز عدم يجوز الاستثناء في الإيمان ويجوز عدم يجوز أن تقول أنا مؤمن وتقصد بذلك أنك مسلم ويدعون تقول انا مؤمن إن شاء الله وتقصد بذلك ان تقبل الله مني أو إن مد على ذلك ونحو هذا من المعاد وقال ونحن في ايماننا نستثني قال ونحن في ايماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني من غير شك اي اينما نستثني ليس استثناءنا استثناء الشاك ليس استثناءنا استثناء الشاب. وإنما استثناءنا استثناء الميقن بأنه لا إله الله ولكن يستثني لأنه لا يدري هل يموت على هذا أم لا يموت على هذا قال فاستمع واستبني استبل أي أطلب البيان أي أطلب البيان واعرف أن هذا الأمر هو من الدين قال نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآتار لا أهل الأشر نتابع الأخيار الأخيار جمع خير والأخيار هم الصالحون قال الله عز وجل وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار أي الخيرين أي أصحاب الأعمال الخيرة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها نتابع الأخيار من أهل الأثر الأثر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سموا بأهل الأثر لأنهم لا يعبدون الله عز وجل إلا بأثر أي لا يعبدون الله تعالى إلا بدليل أي لا يعبدون الله إلا ببرهان فلاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وكل عبد سيقف بين يدي الله عز وجل سيسأل عن كل عمل وعبادة تعبد الله بها صلى سيسأل عن هذه الصلاة زكا سيسأل عن هذه الزكاة صام سيسأل عن صيامة ستسأل عن الأشياء التي فعلتها وعن الأشياء التي لم تفعلها ستسأل عن الأشياء التي فعلتها بقسميها الخير منها والشر ان صليت يقال لماذا صليت فتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بذلك فيقال للنبي صلى الله عليه وسلم أأنت أمرتهم بالصلاة فقل نعم يا ربي لأنك أمرتني بذلك لأنك أمرتني أن آمرهم بذلك ولهذا الأعراب لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين قال يا محمد من الذي خلق السماء قال الله قال من الذي خلق الجبال قال الله قال من الذي خلق الأرض وجعل فيها ما جعل وخلق فيها ما خلق قال الله قال فأسألك بالذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الأرض وجعل فيها ما جعل آه الله أرسلك قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال نعم قال الأعراضي فأسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن تأمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا عن أمر الله له هل هل الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي العراب يريد أن يتثبت في دينه يريد أن يتثبت في دينه لا يريد أن يسمع طرف كلام ويذهب كلا يريد أن يتأكد من هذه المسألة لأنها مسألة خطيرة ينبني عليها إيمان وكفر وينبني عليها جنة وناق وينبني عليها رضوان الله عز وجل وغضب قال أسألك بالذي أرسلك آه الله أمرك أن تأمرنا أن نصلي قال اللهم نعم قال فأسألك بالله الذي أرسلك الله أمرك أن تأمرنا بالزكاة قال اللهم نعم فسيسأل العبد عن كل عمل عمله من خير وسيسأل الرسول عن كل عمل أمر به العباد ولهذا حينما يأتي النصارى يوم القيامة فيقول لهم الله عز وجل ماذا كنتم تعبدون؟ فيقول لكم نعبد المسيح ابن الله فيقول, فيقول الله رغم قال لكم أن المسيح ابنا أبن لله فيقول عيسى فيقول الله عز وجل لعيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله انظر إلى السؤال من رب العالمين أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ريس لي ما رسلي بحقك ان كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب اذا العبد سيسال فان اجاب وعلق الامر بالرسول سئل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا قال الله تعالى فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين انت ستسال ورسولك سيسأل عنك لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين وإنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون من الذي سيسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الله ومن قيام فقال الصحابة فنشهد أنك قد بلقت وهذا الذي أمرت به الرسل أمر الرسل بالبلاغ قال الله عز وجل فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب فإنما عليك البلاغ وأما الحساب فهو على رب العالمين قال نتابع الأخيار من أهل الآثر هذا القضية الأولى سنسأل عن أعمال الخير وسنسأل عن أعمال الشر التي عملناها, التي عملناها من زنى من سرق من غش من خدع من أكل أموال الناس بالباطل من أكل ربا من سبّ الدين من استهزأ بالدين من سبّ النبي صلى الله عليه وسلم العياذ بالله من فعل،, من فعل شيئا من المحرمات سيسأل لماذا فعلت كذا وبالمقابل التروك الأشياء التي ترك ترك الصلاة سيسأل لماذا تركت الصلاة ترك إيطاء الز... الزكاة سيسأل لماذا تركت إيطاء الزكاة ترك الصيام رمضان سيسأل لماذا تركت الصيام رمضان ترك بر الوالدين سيسأل لماذا تركت بر الوالدين ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيسأل لماذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا يسأل العبد عن الأشياء التي عملها وعن الأشياء التي لم يعملها فالناجي والموفق والسعيد هو الذي يتابع الأخيار من أهل الأثر كل ما سئل عن شيء أجاب بحديث أو بآية هذا موفق هذا موفق. هذا عبد الله على بصيرة قالوا لو لماذا تصلي ويقرأ آية القرآنية مباشرة قال الله تعالى وأقيم الصلاة كل ما سئل عن مسألة كان جوابه فيها بأثر لهذا قال بعض التابعين وهو الأوزاع رحمه الله قال إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل لماذا؟ لأنك حينما تتبع الأثر تكون قد جعلت العهدة على غيرك لا عليك واضح؟ تكون قد بريت ولهذا دلاب المسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم متأسيا فليتأسى من قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ولأن أهل الأثر هم الصحابة الذين عصمهم الله تبارك وتعالى في مجموعهم من الانحراف والخطأ والزبل لهذا قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فمدح المهاجرين متحا مطلقا ومدح الأنصار متحا مطلقا ومدح الذين بعدهم مدحا مقيدا بماذا مقيد مقيد باتباع المهاجرين والأنصار قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مدحا مدحا كامح وهذا دليل على عصمتهم ثم لما جاء الله عز وجل في الحديث عن الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار قال والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوا من؟ اتبعوا المهاجرين والأنصار بإحسان فالذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار لا ينالون المتح إلا باتباع المهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار هم أهل الأثر قال متابع الأخيارا من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر نقتفي أي نبحث ونتلمس نفتش عن الآثار نبحث عنها نبحث عنها كوجود ونبحث عنها كصحة أذاني أمران في الآثار الأول نبحث هل, هل هناك أثر في هذا الباب في هذه المسألة أي مسألة من مسائل الحياة أو من مسائل الدين نبحث هل هناك آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم وجدنا أثر نبحث بعد ذلك عن صحة هذا الأثر ففي الأول نبحث عن, عن وجود الأثر ثم نبحث عن صحة هذا الأثر الذي وجدناه فإن وجدنا الأثر صحيحا سليما عملنا به وأخذنا به كالأثر الذي صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه هذا رابنا أبي شيبي في المصنف بسند حسن عن عمر بن خطاب رضي الله عنه هذا أثر عن عمر رضي الله عنه نقتفيه ونتابعه على ذلك وأثر آخر عن عثمان رضي الله عنه صحيح أيضا أنه كان يخرج صدقة الفطر عن الجنين في بطر أمه هذا أثر عن عثمان رضي الله عنه وأثر صحيح فنتابع عثمان رضي الله عنه في ذلك فنخرج صدقة الفطر عن الجنين في بطن أمه استحبابا لا إجابا فنتابع هذه الآتاق ونبحث ونفتش عنها لأن الله تعالى أمرنا بهؤلاء للصحابة رضو الله تعالى عليهم كما جاء في الصحيح عند الإمام المسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء أي أمن وأمان وحفظ قال الله تعالى عن النجوم وحفظا من كل شيطان مارد حفظ السماء إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد فهذه النجوم حرس وأننا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا وسهبا وأننا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فأصبحت هذه النجوم أمن هي جهاز أمن السماء يحفظ الله تعالى السماء من مسترق السمع قال النبي صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد إذا السماء انفطرت إذا النجوم انكدرت قال و... وأنا أمنة لأصحابي قال عليه الصلاة والسلام وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعذون وأصحابي أمنت لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعد والله إذن حفظ هذه الأمة في من؟ في الصحابة في فهمهم وعلمهم وعملهم في فهمهم وعلمهم وعملهم فمن تجاوز فهم الصحابة أو تجاوز علم الصحابة أو تجاوز عمل الصحابة رضوان الله عليهم خرج من سوري الأمن والأمان خرج من سور الأمن والأمان الصحابة حصن وحفظ وأمن وأمان لهذه الأمور فمن دخل في أقوالهم وتخير من أقوالهم وعمل بأعمالهم وتدين الله عز وجل بتديونهم كان من الناجين المفلحين وكان في أمن وأمان ومن خرج عن أقوالهم وعن سنتهم وعن طريقتهم وعن هديهم عرض نفسه لشياطين الإنس والجال قال نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الآثار لا أهل الأشر أهل الأشر وهم أهل السوء كما قال الله عز وجل عن ثمود سيعلمون غدا من الكذاب الأشر أي المبالغ في السوء وفي الكذب قال ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الوراء كما أتى في النص من غير امتراء قال ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق قال لا تقل إيمان مخلوق لأن لفظة الإيمان تشمل أشياء كثيرة فإن كان المقصود بالإيمان أعمال العباد سواء أعمالهم القلبية أو أعمالهم التي بالجوارع فهذا مخلوق فهذا مخلوق لأنه من عمل الإنسان الله خلقكم وما تعملون فأنت مخلوق وأفعالك مخلوقا فإذا قال إيماني مخلوق قصد بذلك صلاة هذه الفعل الركوع والسجود فعل من؟ فعل الإنسان فأنت مخلوق وفعالك أيضا مخلوقة والله خلقكم وما تعملون وإن كان يقصد بقوله إيمان مخلوق يريد بذلك ما يتلوه من القرآن فإن هذا قول مبتدع فإن هذا قول مبتدع أنكره الأكابر من السلف كما قال بعضهم لما قال لفظه بالقرآن مخلوق ذنبه السلف أعظم الذنب لأن القرآن كلام الله عز وجل صفة من صفات الله تبارك وتعالى العلي منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود كما قيل لعبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا قال بأنه في السماء مستوى على عرش فعلا القرآن كلام الله تعالى والإنسان يقرأ هذا القرآن الذي هو كلام رب العالمين فقراءة الإنسان صوت ابن آدم في قراءة القرآن مخلوق لكن المقرؤ والمثلو هو كلام الله تبارك وتعالى هو كلام الله عز وجل المصنف قال هذه اللفظة قال ولا تقول إيمان لا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق احترازا منه من أن يدخل المبتدعة من هذا الباب لأن المبتدعة من الأشاعر والجهمية والمعتزلة وغيرهم يقولون القرآن مخلوق والعياذ بالله يقولون القرآن مخلوق مع الله تعالى ما سماه مخلوقا أبدا في كتابه وإنما القرآن كلام الله عز وجل وَإِنْ أَحْدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ السَّجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ هو كلام من؟ هو كلام الله فكيف يكون مخلوقا؟ هل في الله عز وجل شيء مخلوق؟ كلا إذا كان كلام الله فليس بمخلوق وإنما هو صفة من صفات رب العالمين قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله هذا كلام الله عز وجل هذا كلام الله تبارك وتعالى فهم يقولون وهذا ذكرناه فيما سبق في أوائل الدروس وبيننا كيفية الرد علي الإنسان حينما يقرأ القرآن يقرأ كلام من؟ يقرأ كلام الله هنا أهل العلم قالوا هنا أمران هناك صوت الإنسان وهناك ما يقرأه الصوت صوت الإنسان وهو مخلوق هذا الصوت مخلوق واللسان الذي تقرأ به مخلوق لكن المقروء الذي تقرأه هذا ليس بمخلوق وإنما هو كلام رب العالمين فهو المصنف السفارين رحمه الله أراد أن يحترز أراد أن يحترز فقال لا تقل إيماننا مخلوق لأن قراءتك للقرآن إيمان أم ليست إيمان إيمان لكن قراءتك للقرآن تتكون من صوتك ومن القرآن الذي هو كلام الله عز وجل وكان مبتدع يشغبون بهذه الأشياء في زمن الإمام أحمد وزمن الإمام مالك وغيرها كانوا يشغبون بأمثال هذه العبارات ويثيرون الشغط ويدخلون الشك في قلوب الناس فالمصنف أراد أن يثبت هذه المسألة يقول لك لا تقل إيماننا مخلوق بالإطلاق هكذا وإنما فصل والأقصد بإيمان أفعالي أفعالك كلها مخلوقة خلقها رب العالمين كما قال الله خلقكم وما تعملوه قال ولا قديم هكذا مطلوق أي لا تقول الإيمان قديم لأنك إذا كنت أنت مخلوق وأنت محدث فإيمانك الذي هو فعلك مخلوق ومحدث مثلك ليس بقديم ويقصد بذلك الرد على الملاحدة والدهريه الذين يقولون بقدم العالم وهم في الحقيقه ينكرون وجود الاله كالشيعيين وغيرهم الذين يقولون لا اله لا اله مادة هؤلاء يقولون هذا الكون قديم والطبيعه قديمه فالمصنف يرد قل لا تقول ايماننا ولا لا تقل قديم قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطعات فإنه أي الإيمان يشمل للصلاة صلاتك من الإيمان أم لست من الإيمان من الإيمان والدليل قال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم أجمع المفسرون على أن المقصود بإيمانكم هنا الصلاة صلاة المسلمين إلى بيت المقدس قبل أن تحول القبلة إلى الكعب المشرفة قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطعات أي هذا الإيمان شامل لكل طاعاتك من صلاة ونحوها قال ففعلنا نحو الركوع محدث حينما تركع ركوعك هذا فعل وفعلك هذا مخلوق خلقه رب العالمين والله خلق كل ما تعملون وحينما تكبر تكبيرة الإحرام تكبيرك هذا فعل ورفعك ليدك حذو منكديك حينما تكبر فعل ثم قراءتك للفاتحة وقراءتك للاستفتاح هذه القراءة في أصلها كصوت ثعب وهذا قال المصنف ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا كل قرآن قديم القرآن مصدر قرأ يقرأ قراء قراءة وقرآن قرأ يقرأ قراءة وقرآن سمي قرآن لأنه مقروء لأن الناس يقرؤونه سمي قرآنا لأجل ذلك لهذا قال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم قال المصنف وكل قرآن قديم فابحثوا سبق معنا أن ذكرنا أن كلام السباريني هذا فيه نظر بل هو خطأ قوله كل قرآن قديم القرآن ليس قديم القران هل قديم ليس بقدم هل كان القرآن هل كان القران موجودا قبل بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ليس بموجود لهذا قال الله عز وجل ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون فهذا القران تكلم به الله تبارك وتعالى حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأرسل جبريل ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار اقرأ قال, قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من العالم والله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء والقائلون بأن قرآن قديم هم بعض الذين أيضا أعدثوا وابتدعوا في صفة الكلام قال الله عز وجل تكلم بكل شيء في أول الأمر في أول شيء ثم لم يتكلم بعد ذلك يعني تكلم سبحانه وتعالى في الأزل ثم صار والعياذ بالله غير قادر على الكلام والعياذ بالله هذا قول مقتدع وهو قول شريح وعبد الله بن مبارك رحمه الله يقول ان نحكي كلام اليهود ولا نستطيع ان نحكي كلام الجاميه يقول يعني من شده كلام الان تسمعون عب كلام احكيه لكم كلام بشع على هذا كذلك لا يليق في حق رب العالمين نحن نحكيه لنبين ان هناك اقوام ضلوا وقالوا ذلك عبد الله بن مبارك يقول اننا نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع نحكي كلام الجاميه وملك الشيء حقيقة فعلا لا نستطيع أن نحكيها من كلام هؤلاء الجهمية من شدة بشاعتها وكلامهم في الصفات وإنكارهم وغير ذلك من الأمور التي لا تليق في حق المخلوق فضلا عن الخالق تبارك وتعالى وتقدس فالشاهد أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن تكلم سبحانه وتعالى بالقرآن وسمعه جبريل عليه السلام وتكلم الله عز وجل بالتوراة وتكلم بالإنجيل وسمع موسى عليه الصلاة والسلام صوت رب العالمين حينما قال الله عز وجل يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامه فموسى عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله تعالى بالتكليم ولهذا نقول موسى كليم الرحمن وكلم الله موسى تكليما قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك فموسى عليه الصلاة والسلام مصطفى بكلام الله عز وجل سمع كلام الله تبارك وتعالى سمع كلام الله عز وجل بأذني وهذا من كان من التشريف لموسى عليه الصلاة والسلام والتفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالرسل كل واحد له فضل قد لا يكون هذا الفضل موجود عند غيره فداود وموسى عليه الصلاة والسلام فضل بالملك آت الله تعالى داود وسليمان عليه الصلاة والسلام الملك الملك العظيم وفضل موسى بالتكليم وفضل إبراهيم بأنه الخليل وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بجميع ذلك فهو كلم الله تعالى في الإسرائي والمعراج واتخذه الله تعالى خليلا وآتاه الله عز وجل ملكا ودانت له الدولة وأقام الله تبارك وتعالى له الشرعة وأقر الله عز وجل عينه بفتح مكة المكرمة ودانت له القبائل ودخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا وحتى الجن صرف الله تعالى إليه نفرا وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا فغالب الآيات التي أعطيها المرسلون أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من أمثالها عليه الصلاة الصلوات وأسكى التسليم نعم نعم أحسنت هذه من الفروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عاما بينما الرسل كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة قال وكل قرآن القديم الفبحث قلنا هذه اللفظة خطأ من المصنف القرآن ليس قديمة القرآن محدث تكلم به الله تبارك وتعالى حينما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقول القرآن محدث ليس معناه أن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلم بل الله عز وجل لم يزل يتكلم بما شاء يتكلم الله تعالى بما شاء فتكلم مع آدم وتكلم مع الملائكة وتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم ويوم القيامة يكلم المؤمنين وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه وهذا من تشريف الله تعالى لأهل الإيمان يوم القيامة جعل الله وآيكم من أهل الجنة قال ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام وكل الله من الكرام وكل من التوكير والتوكير هو تفويض الأمر إلى الغير تفويض الأمر إلى الغير كما تقول وكلت فلانا ليشتري لي أي فوط له الأمر ليشتري لي أو وكلت فلانا ليعقد لي عقد زواج على فلان كما نسمع في الزواج كثيرا فلان وكيلا عن فلان أو فلان وكيلا عن فلانا. هذا مفوض من صاحب الحق ليفعل لي فالله تبارك وتعالى لأنه العظيم سبحانه لأنه العظيم سبحانه وكل ملائكته لتقوم بأعماله وتوكيل الله عز وجل للملائكة ليس عجزا منه وإنما توكيل الله تعالى للملائكة لفائدتين الأولى إظهار سلطان الله عز وجل على خلقه والثاني تشريف للملائكة حينما يوكلك شخص بأن تعقد له عقد زواج هل هذا شرف لك أم لا؟ شرف, شرف هو هل هو عاجز عن أن يعقد لنفسه ليس بعاجز فلماذا وكلك أراد أن يشرفك وضعك في مقام أبيه وضعك في مقام أبيه مع أنه ليس بعاجز عن أن يعقد لنفسه بنفسه لكن أعطاك هذا الشرف فهذا مقام تشريف فالله تعالى ولله المثل الأعلى وكل الملائكة بأعمال يقومون بها بأمر الله عز وجل لهم تشريفا للملائكة هذا أولا ثانيا وكل الله الملائكة إظهارا لسلطان الله عز وجل على خلفه الله تعالى له السلطان القديم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم أي سلطان أيهما اللائق بالملك ملك من ملوك الدنيا أو رئيس من رؤساء الدنيا أيهم الأكثر هيبةً وسلطانًا و إظهارًا للقوة أن يقول الرئيس ائتوني بفلان أو أن يقول الملك ائتوني بفلان هدهب الملك بنفسه ويأتي بفلان أن يقول ائتوني بفلان هل هو عاجزًا يذهب بنفسه ويأتي به ليس بعاجز فلماذا قال ائتوني بفلان هذا أكثر هيبةً وسلطان هذا أظهر للهيبة والسلطان. واضح والله تعالى من مقاصد خلقه للخلق أن يظهر للعباد عظمته عز وجل هذا الله تعالى يقول قل ماذا في السماوات والأرض وقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لماذا نتفكر في خلق السماوات والأرض لنعظم ربنا أرسل الله تعالى ووكل هؤلاء الملائكة يقومون بأعمال عظيمة من فائد من هذا التوكيل ليظهر سلطان الله عز وجل عظمته في قلوبنا لأنك تقول إذا كان الملك هذا ملك إذا كان ملك ينزل المطار فما بالك برب هذا الملك استفدت التعظيم ألا أنت استفد التعظيم استفدت تعظيم إذا قيل لك أن ملك واجبري عليه السلام حمل قارية لوط حتى سمع آل السماء صياح أديك في جناح من جناحين وله ستمائة جناح ثم خسف بهم الأرض إذا قيل هذه عظمة ملك فما بالك بالملك سبحانه وتعالى تستفيد العظم أم لا تستفيد التعظيم إذن حينما يوكر الله تعالى الملائكة بأعمال قومون بها يظهر بذلك سلطان الله تبارك وتعالى وعظمته في قلوب العباد دقائق فتوكيل الله للملائكه اذا ليس عاجزا من الله عز وجل سبحانه وتعالى وتقدس قال السفاري رحمه الله ووكر الله من الكرام من تبعضيه الكرام الالف واللام للعهد اي الكرام المعهودون الذين هم الملائكه المقصود بالكرام هنا الملائكه كرام بر سلام الله عز وجل كرام قال كراما كاتبين فسمى الله تعالى الملائكه بالكرام ووكل الله من الكرام أي بعض هؤلاء الكرام وكلهم الله عز وجل بحفظ الانام ووكل الله من الاناء من الاناء من الكرام اثنين حافظين للانام اثنان. أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات حافظين أن يحفظون أعمال العباد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين إن عليكم أي موكلون بكم لحافظين كراماً أي ملائكة كرام مكرمين عند الله عز وجل كاتبين يكتبون ما يفعله العباد قال الله عز وجل السماء والطارق وما أدراك من الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فقال الله عز وجل ما ينفل من قول إلا لديه رقيب عتيت يكتبان الحسنات والسيئات يكتبان الحسنات والسيئات. حتى إذا مات ختم هذا الكتاب بختم لا يفك إلا يوم القيامة فإذا جاء يوم القيامة يقول الله عز وجل اقرأ كتابك من الذي كتب هذا الكتاب الملائكة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويقول الله عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يضرب ربك أحدا قال الله عز وجل أحصاه الله ونسوه وقال الله عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ماذا يكتبون يكتبون كل ما يفعله العبد وكل ما يقوله العبد وكل ما في خطرات العبد ونفسه من وساوس وهواجس وهم ونيات كله مكتوب فالملائكة ترصد حركة قلبك الداخلية وترصد حركات جوارحك الخارجية الملائكة ترصد حركات قلبك الداخلية حتى حركة قلبك حتى أنت جالس لا أحد يدر من الذي يتحرك في قلبك وأنت تفكر فيه شيء قد يكون هذا الشيء خيرا وقد يكون هذا الشيء شرا الملائكة ترصد هذا وتكتبه ثم يعرض عند الله عز وجل فيعفو الله عز وجل عن الهم كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس وعن أنس بألفاظ المتقاربة وحديث ابن عباس حديث القدسي قال إذا هم العبد بحسنة قال الله لملائكته أرقبوه فإن عملها فاكتبوها حسنا فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثالها وإن لم يعملها فاكتبوها له حسنا وإذا هم بالسيئة قال الله لملائكته ارقبوه فإن عملها فاكتبوها سيئة واحدة وإن لم يعملها قال اكتبوها له حسنا فإنه إنما تركها من جراء. وهذا من فضل الله عز وجل العظيم وكرمه الكريم سبحانه وتعالى وإذا علم العبد أن عليه كراما كاتبين يحصون أفعاله وأعماله وأقواله واعتقاداته فعلى العبد أن يكون على حذر من كل كلمة يقولها ومن كل عمل يعمله ومن كل حركة يتحركها قلبه لماذا؟ لأن حركة القلب وإن كانت همّا لا يحاسب عليها لكن هذا الهم هو أصر كل عمر الإنسان أولا يهم, يهم يعني يخطر الشيء على باله هذا أول شيء يهم ثم يعزم فيعمل ثم يعزم وينوي فيعمل خطر في باله أن يصوم غدا أو أن يصوم الاثنين ثم بعد ذلك نوى هذا الصياح نوى وتسحر وصام بالفعل الاثنين كان في ماذا فكرة خاطر خطر على قلبه هم هم أن يزني وعياذ لله فنظر إلى امرأة ثم وعدها ثم زنة والعياب ماذا كان في خاطر على القلب كان مجرد هم ولهذا حتى حركة قلبك الداخلية راقبها راقبها ولهذا كان السلف يقولون احفظ لحظاتك يعني لحظات العين وخطراتك يعني ما يخطر على قلبك احفظ خطراتك ولحظاتك لحظات العين يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور جمع الله تعالى في هذه الآية الأمرين معا احفظ لحظات العين فإن العين خوانة تخول واحفظ خطرات القلب فإن القلب يخطر له من الف... من الم... من السوء شيء الكثير وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة للسوء ثم بعد ذلك قد يستجيب لأوامر النفس ولخطرات القلب فيقع في المحرم والعياذ بالله وقد يعصمه الله تبارك وتعالى والموفق من أغلق على نفسه أبواب السوء كلها كل ما جاء إليك وارد أو خطر على قلبك خاطر وسوء لا تتمادى مع هذا الخاطر فإن التماد مع هذا الخاطر في التفكير يجعلك تعمل بما جاء في هذا الخاطر بعد قليل ويهون عليك المعصير فاقطع الخواطر وأغلق بابها تماما تعز في راحة القلبية وسعادة نفسية قال رحمه الله ووكل الله من الكرام اثنين حافظين للأنام اعلم اعلم أن الحفظ الذين عادت إنسان نوعات النوع الأول حفظة كتابة واحصاء. حفظوا الكتابه والاحصاء يحفظون ما تعملون يحفظونه في كتاب وهؤلاء هم الكرام الكاتبين هم الكرام الكاتبين الكاتبون. النوع الثاني من الحفظ حفظ يحفظونك من الاقدار قال الله عز وجل ويرسل وهو القاهر فوط عباده ويرسل عليكم حفظه في الآية الأخرى يحفظونه من أمر الله وهذا العبد المؤمن أو التقي يعطيه الله تعالى ملائكة حفظه هذه الملائكة تختلف عن النوع الأول النوع الأول يحفظون أعمالك يكتبون أعمالك ويحفظونها في كتابك النوع الثاني يحفظونك أمد يحفظونك أنت في شخصك من أن يصيبك بعض المكارب من أن تصيبك بعض المكارب فيأتي الشيطان لينزل فيدفعه الملك فيدفعه الملك الحافظ لك يأتي القدر لينزل في, في بلية تنزل عليك حفرة تسقط فيها أو حادث تكاد أن تقع فيه فيحفظك الملك بأمر الله عز وجل لماذا يحفظك الملك احفظ الله يحفظ تقدم معنا أن الله تعالى يوكل ملائكته للقيام بأعمال يريدها الله عز وجل إظهارا لعظمة الله تعالى وسلطانه على خلقه ويرسل عليكم حفظ وفي الآية الأخرى يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله لهذا كثيرا نجد الأطفال الصغار يعني الشائع عندنا يقول يقال أن الطفل الصغير معه الملك يحفظه كثير ما الطفل يقع في حفر أو يقع على الأرض ويسقط وقوعا تقول هذا حدث لو ارتجاج في عقلي ليس كذلك ويجرح الأطفال هؤلاء جروح عظيمة جدا وينجيهم الله تعالى من أشياء عظيمة كيف ينجيهم بماذا ينجيهم يأمر ملكا أن يحفظهم يأمر ملكا من الملائكة أن يحفظها فهذا التقي يوكل الله عز وجل به طائفة أخرى من الملائكة يحفظونه ويرعونه ويؤودونه بل وينصرونه ألم تنصر الملائكة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر هذا حفظ أم ليس بحفظ هذا حفظ بل كان جبريل ومعه بضع من الملائكة يقاتلون دون النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما انكشف الناس وجاء خالد بن الوليد من وراء جبل الرمات كان جبريله معه طائفة من أملاكة يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظهم ليس لحفظ حفظه يرسل عليكم حفظه قال فيكتبان كل أفعال الوراء كما أتى في النص من غير امترا فيكتبان أيها باني أي هذين الملكين ما ينفض من قوله إلا لديه رقيبالعتيد والرقيب العتيد هذا ليس, ليس, ليس اسمان لهذين الملكين وإنما هم صفة لهما الأول رقيب والآخر عتيد ليس اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد وإنما هذه الصفة الأول وهذه الصفة التالة فأحدهما يكتب أفعال الخير وأحدهما يكتب أفعاله الشرع التي يعملها العباد قال كما أتى في النص يقصد بالنص هنا القرآن والنص مشتق من منصة العروس سميت منصا من النص من الظهور أصل النص الظهور سميت منصة العروس لانها ظاهره سميت منصة العروس لانها ظاهره وسميت الكتاب والسنه نصوص يقولون انك نصوص القران ونصوص السنه لان يظهران على الناس كحج على العباد حينما تقول لأحد قال الله يسكت مباشرة حينما تقول له قال رسول الله يسكت مباشرة فظهر كلام الله تعالى وكلام رسوله في أنهما حجة على العباد قال من غير امتراء من غير امتراء أصل المراء والامتراء المجادلة بغير وجه حقه المجادلة بغير وجه حق. فإذا كان المراء بحق كان محمودا أما إذا كان المراء بباطل فإنه مذموم ولهذا قال الله عز وجل فلا تغاري فيهم إلا مراءا ظاهرا فأجاز الله دعاء المراء لكن أن يكون مراء واضح الحجة والبرهان لإضاح الحق أما المراء الذي هو من أجل الجدال العقيل أو السفصطة أو تطوير للكلام لا داعي من ورائه فهذا هو الذي ذمه الله عز وجل إذن ليس كل جدال مذموم وليس كل مراء مذموم قال الله تعالى وجادرهم بالتي هي أحسن ولا تجادر أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن فالجدال والمراء بالتي هي أحسن بإضاح الحجة والمحجة والدليل والقرآن والسنة هذا أمر طيب ونحمود لا إسكاد فيه أما المراء الذي هو الاحتجاج عن الباطل والمجادل عن الباطل هذا هو الذي يذنب قال الله تعالى فأنتم هؤلاء حاجت جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم يكون عليهم وكيلة فهذا جدال عن الباطل لا يجوز الجدال عن الباطل الجدال عن الحق مسروع للتي هي أحسن أما الجدال عن الباطل مذموم المراء في الحق محمود. المراء في الباطل مدموم وكثير من الناس ظنون أن الجدال كله مدموم وبعض الناس ظنون أن المراء كله مدموم كلا. هناك جدال محمود وهناك جدال مدموم وهناك مراء محمود وهناك مراء مدموم كما سبق الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين